ومن يجد الله فهو المهتدي ومن يضل فلن تجد لهم اولياء امين دونه ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكموا وصما ما مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا قَضَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّ انهم كفروا باياتنا وقالوا اذ كننا عظاما ورفاتا ان لمبعوثون خلقا جديدا اولم يروا ان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 قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات دينات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 رب السماوات والارض بصائر وانني لا اظنك يا فرعون مذمورا فاراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا